في سبيله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة النعيم. الله الله, الله. يوبان شينكم əhdədir. Bojen and Bam, um. bam, bam. ค ngo ni وَأَذْكُرْ فِي كِتَابِكَ كولك سادك وتجارة الله ورسوله يعجيك ف <تصفيق> دص <تصفيق> جفركم الله في مواطن كثيرة الله الله الله الله الله صيف العليم ويوم قنين إذ أعجبتكم كترتكم فلم تغني عنكم شكرا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ول Thank you. إِنَّ تَنَزَّلَ عَلَى رسوله عَذَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا نعم وَذَلِكَ ومن ذا ذلك علامى اشاء الله. الله. الله. الله والله غفور soon. Sure. إذا كنتم عيلة فسوف tə ولا يحذمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عني الَّذِي يَقُودُ زَيْرُونَ بْنُ اللهِ وَقَالَ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بَنُو لكَ قدُجُم بأَبكجِب يضنج أَُ قلَ للذينَ كَف مِ وم الله ان ابن لا أَن نَّكُونَ عَمَّا Da'wa ku ibnilla in yutimma nuran wa alaa رَسُولٌ لَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ حَقًّا يُرْىكُمْ عَلَى الدِّينِ كُنْ لَهُ يُرْىكُمْ عَلَى الدين كله. رزاق <تصفيق>